والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا والتي يرتكبن فاحشة الزنا من نسائكم محصنات وغير محصنات فاستشهدوا عليهن اربعه رجال مسلمين عدول فان شهدوا عليهن بارتكابها فاحبسوهن في البيوت عقوبه لهن حتى تنقضي حياتهن بالموت او يجعل الله لهن طريقا غير طريق الحبس ثم بين الله السبيل لهم بعد ذلك فشرع جلد البكر الزانية مئة جلدة وتغريب عام ورجم المحصنه واللذان يأتيانها منكم فآدوهما فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما والذان يرتكبان فاحشة الزنا من الرجال محصنين أو غير محصن فعاقبوهما باللسان واليد بما يحقق الإهانة والزجر فإن اقلعا عما كان عليه وصلحت أعمالهما فأعرضوا عن أذاهما لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له إن الله كان توابا على من تاب من عباده رحيما بهم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما إنما يقبل الله توبة الذين اقدموا على ارتكاب الذنوب والمعاصي بجهل منهم لعاقبتها وشؤمها وهذا شأن كل مرتكب ذنب متعمدا كان او غير متعمد ثم يرجعون منيبين إلى ربهم قبل معاينه الموت فاولئك يقبل الله توبتهم ويتجاوز عن سيئاتهم وكان الله عليما بأحوال خلقه حكيما في تقديره وتشريعه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتذنا لهم عذابا اليما ولا يقبل الله توبه الذين يصرون على المعاصي ولا يتوبون منها الى أن يعانوا سكرات الموت فعندئذ يقول الواحد منهم إني تبت الآن مما ارتكبته من المعاصي ولا يقبل الله كذلك توبه الذين يموتون وهم مصرون على الكفر اولئك العصاة المصرون على المعاصي والذين يموتون وهم على كفرهم اعددنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا ان ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا يجوز لكم أن ترثوا نساء آبائكم كما يورث المال وتتصرف فيهن بالزواج بهن أو تزويجهن ممن تشاءون أو منعهن من الزواج ولا يجوز لكم إمساك أزواجكم التي تكرهونهن للإضرار بهن حتى يتنازلن لكم عن بعض ما أعطيتمهن من مهر وغيره إلا أن يرتكبن فاحشة واضحة كالزنا فإذا فعلن ذلك جاز لكم إمساكهن والتضييق عليهن حتى يفتدين منكم بما أعطيتمهن وصاحبوا نساءكم صحبة طيبة لكف الأذى وبدل الإحسان فإن كرهتموهن لأمر دنيوي فاصبروا عليهن فلعل الله يجعل فيما تكرهون خيرا كثيرا في الحياة الدنيا والآخرة من فوائد الآيات ارتفاع بفاحشة الزنا. من اكثر المعاصي خطرا على الفرد والمجتمع ولهذا جاءت العقوبات عليها شديده نعم لما فيها من الضرر وان الله سبحانه وتعالى قد جعل الشهوه اختبارا وامتحانا وكل شيء حولنا هو اختبار وامتحان وربنا يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فأنت عليك أن تعلم هذا الكلم أن جميع ما حولك ابتلاء واختبار وامتحان فاحرص أن يكون كل هذا الشيء هو سبب لأن تنال رضا الله فإن إبراهيم أدى مراد الله تعالى فنال محبة الله تعالى ونال الإمامة في الدين فقد جعله الله تعالى اماما في الخير يقتدى به فأنت في كل شيء حولك في البيت مع الجيران في العمل في اي مكان اجعل كل شيء من هذا اختبار وامتحان احرص أن تنال رضا الله به لطف الله ورحمته بعباده حيث فتح باب التوبة لكل مذنب ويسر له أسبابها وأعانه على سلوك سبيلها <تصفيق> إذا هذا اللطف لا بد أن نخضع لله على لطفه وإحسانه إذ على باب التوبة مفتوح ويسر لنا السبل والأسباب للتوبة كل من عصى الله تعالى بعمد او بغير عمد فهو جاهل بقدر من عصاه جل وعلا وجاهل بأثار المعاصي وشؤمها عليه نعم الإنسان لا يدري ضرر المعصية فيقع في المعصية لو علم الإنسان هذه المعصية ما تفعل به حقيقة لما تجر عليها من أسباب استمرار الحياة الزوجية أن يكون نظر الزوج متوازنا فلا يحصر نظره فيما يكره بل ينظر أيضا إلى ما فيه من خير وقد يجعل الله فيه خيرا كثيرا الصبر على الزوجة من أبواب دخول الجنة والإنسان حينما يرى شيئا من زوجته لا يتمسك بهذا الخلل بل عليه أن ينظر إلى المحاسن الاخرى وينظر إلى بيت الزوجية كم فيها من الفوائد والعوائد في الدنيا والاخره إذن ما يراه الإنسان من خلل يعالجه بالصواب وكل ما يمر بنا من أذم وألا ننظر إلى أيام الله النظرة التي مر أمرها علينا وننظر إلى الخير الذي نناله حينما نصبر ونحتسب فاذا كل ما حولنا اختبار وامتحان اجعل أخي الكريم كل ما حولك سبب لأن تنال رضا الله سبحانه وتعالى هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد